إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات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 ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين أحمده ربي سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه لا أحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وأمير المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله من رحمة الله بنا ومن نعم الله علينا أن مواسم الخير تتوالى وأن مناسبات البر تترى فلا تنقطع مناسبة إلا وتأتي أخرى فمن أراد أن يصوم فإن انتهى من الاثنين والخميس تطوعا ونفلا صام الثلاث الأيام البير وهكذا حتى يدخل عليه رمضان وبعد رمضان يسنها بست من شوال وبعد شوال تأتي أشهر الحج المباركات التي فيها من الخير والبركة ما فيها وإننا في هذه الأيام بين يدي مناسبة جليلة وموسم عظيم من المواسم إنه موسم التعلق الخالد ببيت الله الحرام إنه حديث عن مكة وزمزم والحطيم والحجر والركن والمقام وعرفة ومزدلفة وميناء والأيام الخالدات إنه حديث عن مناسبة عظيمة هذه المناسبة أول ما تعيد إلى أذهاننا تعيد إلى أذهاننا عظمة هذا الدين يجتمع رجال ونساء في بقعة من الأرض ولكنها بقعة وضع الله فيها سرا وأودع الله فيها حكمة فهي تتلعلأ عظمة وشموخا إلى يوم الدين إنها بقعة تتوجه إليها القلوب والأفئدة والوجوه في كل يوم خمس مرات وإنها بقعة ييممها ويسعى إليها كل من يريد أن يحط عن نفسه السيئات ولذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولكن للأسف الشديد الحج ينبغي أن ينفذ الناس إلى أسراره لا إلى شكلياته للأسف الشديد الحج عند بعض الناس مظهر من المظاهر الاجتماعية لا يتعدى الخروف الذي يذبح بعد العودة ولا يتعدى الجير الذي ضرب على البيت والكلمات الجميلة التي كتبت عليه لا يتعداها الحج أجل من ذلك وإلا أسائد نفسي كثيرا تجتمع الأمة مفكرين وعلماء ودعاة وأصحاب قرار وولاة أمر وعامة الناس في بقعة فلا يحدثون في عالمنا تحولا ولا يقودون الأمة المكلومة ذات الجراحات يقودونها إلى بر السلامة ولا, ولا إلى شاطئ الأمان وقد توفرت مقومات الأمة من خلال تجمع كبير بلباس واحد وهو ملابس الإحرام تذوب الفوارق الطبقية بين الناس وتبقى الصلاة الصرعية والروابط السماوية وتفنى وتذول كل الروابط الأرضية من اللون والجنس والبلد ويبقى الدين الذي يربط بين الناس ولكن لغة التواصل بين الناس في هذا الموسم صعبة للتعقيدات الكثيرة التي تواجه العالم الإسلامي لكن شعيرة الحج هي من الشعائر العظيمة بدءا من المكان مرورا بالزمان خلاصة بالمناسبة التي هي مناسبة الحك في نفسها كمعاني تحمل معاني التوحيد ومعاني الوحدة ومعاني التضرع ومعاني العبودية ومعاني الذل ومعاني التضحية ومعاني التحمل ومعاني الأخلاق ومعاني الصبر على الآخرين ومعاني الزحام والاحتكاك بالناس ومعاني المشقة ومعاني الجهد ومعاني الجلد ومعاني التنقل من مكان إلى مكان ومعاني التجرد أن تتجرد كما تجردت من ملابس الاحرام ينبغي أن يتجرد قلبك عن الشهوات وعن الدنيا أن تترقد في مزدلفة وتبات فيها ليلة من أجمل الليالي ليلة ربما باردة وربما حارة ليلة ليس فيها سقف إلا السماء الكل كذلك رئيسهم ووزيرهم عالمهم وجاهلهم كلهم كذلك وإن شاء الله كلهم من العلماء لأنهم كلهم يمّم وحد إلى البيت الحرام يرقدون على هذه الأرض يلتحفون أيلتحفون الأرض ويفترشون الأيدي ويستقفون السماء وكلهم لا يدري لماذا بات لكن كأنه لأنه بات وهو لا يدري لماذا بات هي ما عند الإنقياد. ومعاني حقيقة العبودية أن تفعل شيء وأنت لا تعرف له حكمة ولكنك تنقاد لأن الله قال لك, قال لك ذلك ترمي الجمارات وأنت بذلك ترمي كل الشرور ترمي كل الآثام وتفارق طريق المغضوب عليهم وتفارق سبيل الشيطان وتفاصل الشر والمعاصي والمنكرات وفي رمي الجمارات عبودي جليلة لا يريد الله للناس أن يتزاحموا وأن عند الجمرات ولكن يريد لهم أن يذعنوا وأن ينقادوا وأن يسلموا وأن يسلموا وأن يخضعوا لله جل جلاله مالك الملك إن في الحج معاني جليلة أبدأها اولا أين يكون الحج إن الحج يكون في البلد الحرام والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الحج يكون في هذا البلد الأمين وإن مكة يوم أن خلق الله السماوات والأرض وقبل أن يخلق آدم جعل مكة مكان نظره ومحل سره ويا سبحان الله من حيث المقومات المادية ليس في مكة مناظر خلابة وليس في مكة شواهد جذابة ليس في مكة الأرض المنبسطة إنها جبال وعرة وطرق صعبة وجبال شائكة وأرض, وأرض واد غير ذي زرع ولكن الله يخلق ما يشاء ويختار يختار من البشر رسلا ومن الرسل إلى عزم ومن العزم يختار خليلين يختار الله خليلين إبراهيم ورسولنا صلى الله عليه وسلم وله أن يختار يختار ملائكة, ملائكة يعبدونه ويختار من الملائكة جبريل يختار أزمنة ويخلق الأزمنة ويختار منها شهورا فيجعلها حرما يختار من البقاع ما يختار فوقع اختياره على مكة يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض وجعلها حراما إلى يوم القيامة وإنها لم تحل لأحد من قبلي إلا لي وحلت لي ساعة من النهار، ثم رجعت إليها حرمتها إلى يوم القيامة فلا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها حتى الصيد ممنوع في مكة الصيد الحلال في كل مكان والشجر قطعه ممنوع في مكة في كل مكان حتى الجماد يأمن ويستقر في تلك البقعة المباركة إنها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد إن في كتب أهل الكتاب أن مكة هي محور هي, هي مركز الكون الكون وهي قطب الرحى وهي نهاية الدنيا أن الناس جميعا في آخر الزمان تنتشر الرسالة الخالدة من مكة من تلك البقعة وإن الأرض التي للمسلمين وهي مكة وسوف يزود دينهم حتى في كتب أهل الكتاب يقولون بدأ الوحي من سيناء واستعلن في ساعير وساعير بيت المقدس في, في العهد القديم والتوراة بدأ الوحي من سيناء لموسى واستعلن أي صار معلنا في ساعير في زمن داود وسليمان وتلألأ من فاران وفاران منطقة موصوفة كذا، ولتعرفوها منطقة كلها جبال فيها بيت لله خالب بناه إبراهام أي إبراهيم عليه السلام هو مركز الدنيا وقد برحى إلى يوم القيامة ما هي فاران يا ترى إن فاران بمنطوق أهل الكتاب هي مكة بدأ الوحي في سيناء واستعلن في سعير وتلألأ من فاران وفاران بالجبل والجبال والأوصاف والبيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنه بيت الله الحرام إنه بيت الله الحرام الذي هو حرام إلى يوم القيامة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكته وسميت بكة بكة لأنها تبك أي تقطع أعناق الجبابرة بك الشيء يبكه إذا قطعه والسيف يسمى عند العرب بك لأنه يقطع الرقاب وبك قاطعة لأعناق الجبابرة ولرؤوسهم وللطواغيط حمى الله بكة وهي في أيدي المشركين من أهل الكتاب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل حماية لبيته سبحانه وتعالى وهي مكة وسميت مكة مكة مكة لأنه يقال في لغة العربي مكة الفصيل الناقة أيرطى على بنها واكتذبه ومكة تكتذب القلوب وتكتذب الأنظار وتكتذب الأفئدة ففيها أشواق ضامئة وفيها وفي فيها أشواق فيها أشواق كامنة وفيها أرواح ضامئة ونفوس مستبشرة تستبشر بمكة وهذا مصداق قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إن مكة أول بيت وضع للناس الذي ببكته مباركا وهدى للعالمين مبارك والله مبارك مكة ما ضجت بالسكان يوما ولا بالمعتمرين والحجاج يوما كلما ازدادوا كلما اتسعت لهم شيء عجيب مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات نعم والله آيات بينات أولى هذه الآيات البينات الزحام مهما بلغ الزحام بالناس في مكة لا يطجرون منه ولا تقف مكة ما دخلها داخل بالسيارات والعربات وغيرهم والبشر إلا ومكة تحويهم وتحضنهم واستمرار مكة عبر البطولات الماجدة والذكريات الخالدة عبر التاريخ تساقط الدول انهارت حضارات ذهبت أنظمة قلبت حكومات مات ملوك ذهب زعماء وبقيت مكة على مر التاريخ محروسة بحرص الله محفوظة بحفظ الله مصولة بصون الله ما زالت حية وما زال تعلق بها خالد ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقود لأصحابه تعجلوا الطواف بالبيت قبل أن يرفع ثم لا يعود للناس إلى يوم القيامة في آخر الزمان سيأتي الناس ويجدون مكة ببيتها الحرام البيت الحرام غير موجود يريدون شيء به فلا يجدونه ذلك عندما تمتلئ الأرض بشرار الخلقي إن مكة خالدة على مر الدهور والأزمان آيات بينات زمزم يا سبحان الله هل تأملتم زمزم؟ زمزم بئر حفرت في زمن إسماعيل قال صلى الله عليه وسلم زمزم هزمت هزمت هزمت يعني ضربة هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل ضرب جبريل الأرض فانفجرت ماءا قال أما وإن هاجر أم إسماعيل لو لم تحطه لجرى جزيرة العرب كلها وفي بعض الروايات لجرى نهرا إلى اليمن ونعم يمكن أن يجري نهرا إلى اليمن أتعرف لماذا؟ لأن زمزم يشرب الناس من مائها صباح مساء ليل نهار ويحملون ماءها في جركانات تنوء الطائرات والبواخر عن حملها أي جزء نمشي؟ يشير جركانة وما أنت بلاكم كل العالم الإسلامي ومنذ عهد إبراهيم ثلاثة ألف سنة قبل الميلاد إلى يومنا هذا ما توقف معينها ومن قطع نبعها والله ما في بيل في الدنيا يحفرها البشر إلا تنقطع والله البترول بيكيف البترول بيكيف زمزم عليها ضغط الحجاج قدمش بس كم مليون يسربوا يوميا بيشرب حد ما جراجعين يشيروا في الجركانات والموية تنقل ودوها المدينة يودوا زمزم إلى المدينة الآن ومليان المسجد النبوي مليان والناس يشيروا في الجركانات والقرب ويودوا زمن الصحابة وما قبل من الأنبياء إن التعلق بالبيت قديم إن التعلق بالبيت قديم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الحج ليس من سنته إنما كان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 وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أو لم يقل ربنا ذلك عن إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم في صياغ حجته وحجه رسول الله كتاب ومدرسة حجه مدرسة في كل معاني معاني التوحيد والإيمان والتعلق بالله وتعظيمه معاني الأخلاق والمسامحة واحتمال الآخرين والحج معهم ما في ناس أخلاق ضائقة وما بحب الجوطة ومسلم ما بحب الجوطة وما بحب الكواريك لكن ده لما نمشي هناك ما عنده طريقة الكواريك والجوطة خاصة مع البيعة السودانية ما في شك أصلا لازم تكورك بتكورك والجوط وترجع الزحمة شديدة وال... وحجاجة الداخل يجو خشوا على حجاجة ال... ال... ال... ال... الجاين من برا أصحاب الأماكن ويزحموهم مآسي مآسي شديدة لكن فيها متعة عجيبة ترج الناس راكدين في شارع الظلم في منه راكدين في شارع الظلم في الظلم الظلم يتبعه والناس راكدين مرسوطين وما شاء الله حج عجيب هذا هذا الأمر يدل على أن فيه معاني أخلاقية ولذلك كانت حجته عليه صلاة والسلام مدرسة صلى الله عليه وسلم يأتي مكة ويريد أن ينزع من من زمزم ليشرب نزع له أمه العباس بقربه أدخل الناس أيديهم في القربة القربة أي زول من طرفه ده مسك بيجاوه ده العباس كلهم دا يشربوا دخلوا يدينهم العباس قالوا كذا الناس يجري الرسول طلعوا يدينهم قام داير دفجة قال له أسقني من الماء الذي أدخل الناس فيه أيديهم ما داير يتعفف ولا يتعفف ولا يتعالى يقول لك دخلوا في الناس دينهم دفجة دفجة دفق ما معروف الدين بزاة فيها شنو تلقى ضفور ما ما قاعدين يقصوه دفق دفق الدين واحد تاني ما قلت كده شيء عجيب قبل النبي الحجر الأسود ففاضت عيناه بالدموع غزيرة يا سبحان الله شيء عجيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم إن للحجر الأسود لسانا وعي و وعي لسانا وعينين يوم القيامة يشهد لمن قبله بحق الحجر الأسود له لسان وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام الحجر أسود كذا يأتي الحجر الأسود كجبل أبي قبيس جبل أبو قبيس ده جبل كامل الحجر الأسود ده الصغيرون ده يوم القيامة يجي قدر أبو قبيس قدر الجبل عنده عينان ولسان يقول فلان قبلني وفلان قبلني يشهد لهم في عرصة القيامة قال عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند وصححه الألباني قال إن الركن إن الركن إن, إن الحجر الأسود والركن ليمان يا قوتتان من ياقوت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما، ما بين المشرق والمغرب. ما مت... ما تعي ساكت. شوفت اليماني الركن اليماني الركن ياقوتة، من الجنة، ربنا طفى نوره، والحجر الأسود والركن الثاني، الحجر الأسود والركن كله، الركنين، اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. هذان الركنان ياقوتتان من الجنة، ولولا أن الله طمسا نورهما. لا لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب شيد الحجيب الشدة مكة دي ما هينا وبيت الحرام ما هينا وان رسول الله في حجته في صياغ حجته يخبر أصحابه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ولما بلغ واديا يقال له وادي أزرق والحديث في صحيح مسلم قال أي واد هذا؟ قالوا وادي أزرق. قال كأني بموسى بن عمران هابطا من السنيتي له جوار لله بالتلبية جوار كواريك بالتلبية يكواريك كواريك لبيك اللهم لبيك لبيك كواريك دمنه دموسى بن عمران قال قللون زمان في المحل دي موسى بن عمران كان قاصد نفس البيت اللي إحنا قاصد ده وجاء في نفس المحل الذي كورك كوارق بالتلبية. ثم على ثنية مكان عالي. قال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني بيونس ابن متة. يونس صاحب الحوت. كأني بيونس ابن متة. هابطا من الثنية على ناقة الحمراء جعدة. راكب له ناجش. وصل الرسول ده ما قصر. الناجل كر كيب يونس ورانا ليه. ناقة حمراء جعدة جعدة معناها ملسة الجعد معناها الأملس على ناقطة حمراء جعدة عليه ججبة صوف خطام ناقته خلبة الناج الركبة اللي جانبها ليف خطام ناقته خلبة يلبي لله عز وجل ولا يهلل نب نب نب نب نب نب نب نب نب نب نب نب نب بفج الروحاء بحج أو عمرة أو لا يثنين بينهما ويجي زمن في منطقة اسمه فجر الروحاء وعيسى يجي في المنطقة ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك شيء عجيب والله هذا تعلق عجيب هذا الحديث الأول عن المكان الحديث الثاني عن الحج مناسبة الحج مناسبة فيها التوحيد وفيها معاني العبودية وفيها التجرد فيها انفاق المال فيها مشقة البدن فيها تعلق القلب فيها ذكر اللسان إن الله أقام الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إن الله جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروتة لإقامة ذكر الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ذكر الله الحج فيه ذكر لله عز وجل عالم قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي في السنن عند الترمذي في السنن وعند الطبراني في المعجم وعند الصيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي صحيح سنن الترمذي باختصار السند قال صلى الله عليه وسلم ولعل الرجل عروى ابن مدرس رجل جاي من الخلى ما عرف الحج بيسأل عن الحج قال له صلى الله عليه وسلم إنك ما خرجت من بيتك تأم البيت الحرام فوطئت راحلتك كموطئ إلا كتب الله لك حسنة وحط بها عنك سيئة المطارات والمدرجات والنزول والمطبات الجوية وكله ومن ما تقوم هنا تمشي بارسوتان البس متاع ده محل ما يقع في حفرة يكتبوله حسنة محل ما يتهز يكتبولك حسنة تمشي البخاره تجيء في الصف ويسلو روحك والله أنا باستغرب في في المطارات والمواني في السودان وفي السعودية بعذبوا الحجاج والمعتمرين يا أخي وقفوا النصف يسلوا الرسل والله العظيم تلقى نفرين شغالين يا أخي ما يقبوا خمسة ما يقبوا خمسة نفرين يختموا لطيارة كاملة ولا لباخرة كاملة هل هذا يعقل لكن ده كله في الحسنات كتب لك حسنا وحط الله بها عنك سيئة قال وأما وقوفك بعرفات فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بهم الملائكة يقول عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني كيف ولو رأوني والذي نفسي بيده لو كان مثل معك مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء أو مثل أيام الدنيا ذنوبا غسلها الله عنك لو عندك ذنوب قدر أيام الدنيا مما الله خلق الدنيا كم يوم لو عندك ذنوب قدر المطرف تحت السماء لو عندك ذنوب قدر الرمل بتاع صحراء عالج صحراء اسمها عالج رملا كتير والذي نفسه بيده لو كان معك مثل رمل عالج او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء ذنوبا غسله الله عنك اما رميك الجمار في رواية مذخور لك وفي رواية بكل حصات تكفير كبيرة من الكبائل ما تكفي اي ذنب من الذنوب العادية لا بالحص الوحدة تكفير كبيرة من الكبائر وأما حلقك شعرك فبكل شعرة تسقط حسنة لا إله إلا الله الغفور الرحيم لا إله إلا الله الكريم الحليم سبحانه سبحانه بكل الشعر ده. تحلق بكل شعر تسقط لا إنت ولا فزول بعده، بعدها رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية قال وإذا أتيت البيت طواف الإفاضة تطوف به خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك كيوم ولدتك أمك تطلع من الذنوب كأنه دا يا أخي دا زول معنا ذنوب كثيرة زول يرمي الجمرات دي كلها بكل جمرة وحدة يغفر له كبيرة من الكبائر وفي عرف يغفر له وبعد دا في ناس ما بينظفوا إلا في البيت ناس وسخانين وسخ شديد وعاملين عمائم في الدنيا دي، لكن الله برضه يوفرونها رأي شنو؟ ياخذ شيء كتير خلاص، ثم تأمل حديث رسول الله أيضا صحاح الألبانيه، الحديث حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوم جمع يوم جمع أي في مزدلفة صلى بهم صلاة الفجر ووقف ودع الله ثم قال بعد ذلك. إن الله غفر لأهل عرفات وتجاوز عنهم وضمنا لأهل جمع أي المزدلفة التبعات التبعات يعني شنو؟ حتى الحقوق قدارنا منك الناس الله بيقول طالما جاني أنا بتكفل بيها حقوق الآدميين ربنا بقوم بيها ياخد شغل تقول خلاص لكن مش معنا الزوال يكون حق الناس يقول نمشي مزدلفة. يقول لا رجع حق الناس يقول لك لا مزدلفة بس. ده ما بيخش الموضوع. لا كيف في زول ماكل حق الناس ومشى. الله يغفر لي حقه وحق الناس بضمنه. بيقول لك أي أي زول دايم من من الزول الحجدة يوم القيامة شيء الله بيقول أنا بديك ليه. قال عمر رضي الله عنه كان جالسا. هذا لنا يا رسول الله خاصة. قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم. شهد عرفة ومزدلفة إلى يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه كثرة خير ربنا وطاب كثرة خير ربنا وطاب فعلا خير ربنا كثير العبادة كلهم يغفر لهم قال سفيان الثوري كان في, في في يوم عرفة يدعو وجبكي فجاءه ابن المبارك قال له يا إمام من شر الناس اليوم قال من يظن أن الله لا يغفر لأهل الموقف من يظن أن الله لا يغفر لأهل الموقف وقال الفضيل بن عياب رحمه الله تعالى مخاطبا الناس يوم عرفة قال أترون أن هؤلاء بذلهم وإخناس قلع هدومهم من نابسين إحرام ديهم عرفة أسا قال لك الحج عرفة ويجو ويتعبوا وفي صقيع وشمس عرفة ديشنو ما عرفة عرفة فضاء وعطى بس صقيعة بس يعرفة قعدوا فيها يس يز... يضرعون إلى الله ناس يذكروا ناس يجدوا قرآن وناس يدعوا الله يد... يدعونه قال لو أتوا إلى ملك من الملوك وطلبوه دانق دانق الدانق أقل وحدة في الدرهم جرش لو دير كلهم جو قال نعم هذا لي حاجة يا ملك للملك فهد ولا لأمير لي... كده ولا لرئيس السودان قال لي لا يجد لنا جرش كلنا دارين جرش الاثنين مليار دين، بيدون ولا بيدون. قالوا أعطاهم وزد. يقولون جيش البسيطة دي؟ أنا جوني في الجيش، كلكم في الجيش. قال غفران الله لأهل الموقف جميعا أهون عنده من الدانق عند الملك. من دانق عند الملك من الملوك؟ أهون عنده. هذا هذا الموسم وهذا الحج معانيه متفجرة وحكمه وأسراره كثيرة. أسأل ربي أي يبلغنا وإياكم وإيؤعدنا. والمن قاعد منا وعجز بالإجراءات أو بضيق ذات اليد أو لتعب أسأل الله أن يبلغه الأجر وهو في مكانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال على منا والخيف يحجبه عن القربان فلذا تراه محرمًا أبدا انت تكون محرم عمره كله عن الحرام فلذا تراه محرمًا أبدا وموضع حله منه فليس بداني يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قراني فيظل بالجمرات يرمي قلبه مش بالمحجر في من التعلق وتحقيق معاني العبودية فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زماني وحدت بهم وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل الجنة أول الأزمان رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان فتيمموا تلك الخيامة في الجنة فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان أسأل الله أن بلغنا أجسادا وقلوبا ومن, قعدت به ومن قعد به البدن أن يبلغ مكة وأن يطوف حول القيم والمبادئ وأن يظل متعلقا بها بقلبه إلى أن نموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن المراد أن ننفذه إلى حكم الحج وأسراره وإلى معانيه ومقاصده أولها تحقيق التوحيد وإخلاص النية لله عز وجل وثانيها خذوا عني مناسككم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك والاستفادة من مدرسته العريقة في التربية والأخلاق ثالثا التحلي بمكارم الأخلاق لا جدلة ولا فسوقة ولا رفث الحج أشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تحقيق معانا الأخلاق بالتواصل مع الآخرين بخدمتهم بالتواضع للناس بالعفو عن ذللهم باحتمال زحام المسلمين برحمة كبارهم في الحج ولا كم ترى في الحج كباره وترى من يأتي كأنه في حلبة مصارعة من بلد قوليو الشكاة دي في زحمة شريدة هنا يجي يدفر في الناس يلزهم كده ويلز كده يا زلوي من بلد الحق ما تجي؟ الحج أرقى من ذلك الحج معناه أن ترحم المسكين وأن تساعد الناس وليس أن تزاحم الناس ثم من معاني الحج تذكر الآخرة سبحان الله عجبت لقوله تعالى واذكر اسم الله في أيام معدودات فمن تعدل في منه في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون تحشرون الدخل الحشر بالحدشنة الحد حشر أصغر زحمة والناس ماشيين حد أصغر وفيه الحج حشر أصغر وفي معنى مما لبس ملابس الاحرام معناه دخل الكفن والله أشبه بالأكفان الكفل شنوه في النهاية ما قطع بالفوق فيها قطع عندها ثلاث سبيع وكلهم على هيئة واحدة وأهم شيء ذول خالطة في راسه ما فيه حاجة ما فيه الناس دي كلها عنده صلعة والتف راسه والراس كلهم راسه دبره ده برة و... و... وفعلا شعثا غبرة في عرفة واضحة جدا لأنه يوم عرفة اللحظة الوحيدة اللي بيكون فيها أي ذو حاجة محرم لكن بقيت المناسك تختلف ناس يتأخروا في الطواف ناس يتأخروا في كده ناس يلبسوا ناس يتمتعوا لكن في عرفة شعثا غبرا دي مية المية لأنه مع الزحمة والغبار والعربات والعوادم بتاعة العربات والله تعب تعب شديد لكن بأجره فتحقيق معاني تذكر الآخرة ثم تحقيق معاني الوحدة الإسلامية وهذا فيه بشارة أن الأمة الرابط الذي يجمعها موجود والمحور الذي تلتف حوله قائم إلى يوم القيامة من أندونوسيا من تركيا شفتنا تركيا دين حتى لو ينضموا للإتحاد الأوروبي ناسهم بيجوا يطوفوا بالبيت اللي ما بيجوا بيجوا ولا ما بيجوا حتى لو الأثناء طبعا بيجيبون ليه في الحج الزول بيجي لابس بدلة يعني طيج واحد بعدين في علم البلد هنا في مكة هناك أها بعدين في الإحرام بيعملوا شنو لما نيحروا بعدين بيعملوا شنو بيمن معنى هذا ما عنده قيمة لا تقول لي عالم البلد ولا تقول لي كده تركي وش تركي هذه ما يقدر ينتزعها من العالم الإسلامي مثلا ما في حد وبيجي يحج لا يستطيع انتزاع جزء من العالم الإسلامي إذا هذه بداية وحدة إن لم تكن اليوم غدا وإن لم تكن غدا فبعد سنين وبذلك ينصر الله الدين ويوعيد الأمة أمجادها أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم من اللهم من يسرت لهم أمر الحج في هذا في هذا العام اللهم اكتب لهم حجا مبروره وسعيا مشكوره يا رب العالمين وبعد ذلك ذنبا مغفورة اللهم يسرهم لايسر لهم أحسن الحج يا رب العالمين اللهم تقبل منهم يا رب العالمين اللهم من قعدت به اموال ومن قعدت بهم اموالهم ومن قعدت بهم أبدانهم ومن قعدت بهم اجراءات اللهم يسر لهم حجنا رب العالمين فِقْا آ... لنا جميعا قبل أن نموت يا رب العالمين اللهم متعنا بالمشاعر والمناسك والعبادات يا رب العالمين وحببها إلى نفوسنا وزينها لنا يا رب العالمين وهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أن وصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا